لا شفتني ضايق وهل الدمع وبكي باقتناع لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها أنا فقط حبيت ادربها على يوم الوداع أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع الدمعه هلي في عيوني تعكس معاناتها حتى خفوقي لو يقول انه على بعدك شجاع ساعة فراقك مستحيل إن يحتمل لحظاتها كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بنصياع تقول كن الجاذبيه فيها دبك ثباتها بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع علوا عساها تكتفي بالشوف من لذاتها